له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض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 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشرقين ما تدعوهم إليه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 ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم